بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآلهم الطيبين الطاهرين المطلق والمقيد وفيه ستة مسائل أو ست مسائل المسألة الأولى معنى المطلق عرّفوا المطلق بأنه ما دل على معنى شائع في جنسه ويقابله المقيد وهذا التعريف قديم بحثوا عنه كثيرا وأحطوا عليه عدة مؤاخذات يطول شرحها ولا فائدة في ذكرها ما دام أن الغرض من مثل هذا التعريف هو تقريب المعنى الذي وضع له اللفظ لأنه من التعاريف البحضية بعد أن انتهينا من بحث العام والخاص يأتي الكلام في بحث المطلق والمقيم والبحث في المطلق والمقيد يقع في عدة مسائل المساله الاولى ما هو تعريف المطلق والمقيد ما معنى المطلق وما معنى مقيد قالوا المطلق المطلق ما دل على ما دل على شائع في جنسه أو لنقول هكذا المطلق هو اللفظ الذي هو اللفظ الذي يدل على معنى شائع في جنسه هذا معنى اطلاق مثلا أقول جئني برجل أو اعتق رقبه أو جئني بماء جئني بشال، جئني بقلم دفتر كتاب إلى أخرين رجل هنا أو رقبه أو ماء أو كتاب انا حينما قلت اعتق رقبه مقصودي اي رقبه الرقبه هذه هذه هذه هذه الرقبه الرابعه الخامسه العاشره يقولون كلمه رقبه معنى شائع يدل معنى عفوا يدل على لفظ يدل على معنى شائع في جنسه بعدد الرقاب يعني الرقبة صالحه والرقبه والرقبة صالحه والرقبة جيم صالحه وهكذا إلى آخر الرقاب كل رقبة كل رقبة يمكن عزقها تصلح أن تكون هي تلك الرقبة المقصودة فهذا معنى شائع وكذلك في كلمة رجل جئني برجل هذا يصلح أن يكون هو المقصود وذاك يصلح ان يكون هو المقصود والثالث والرابع والخامس لعله المليون ايضا انا قلت جئني برجل لن احدد صفات الرجل طول الرجل عرض الرجل لون الرجل كي لازم اقلع شيء انما قلت جئني برجل فهذا رجل نفض يدل على معنى شائع في جنس الرجل وجنس الرقاب وجنس الماء وجنس الشال والقلم والكتاب إلى آخره هذا معنى المطلق والمقيد يقابل المقاب إذا اتضح تعريف المطلق اتضح تعريف المقيد لأن المطلق والمقيد متقابلان المقيد قالوا في تعريفه ما لم يدل ما لم يدل على معنى شائع في جنس إذا كان المطلق ما دل فالمقيد ما لم يدل أقول جئني بزيد جئني بزيد وزيد معروف منه زيد بن أرقم مثلا جئني بزيد أقول زرت بغداد زرت بغداد معروفة بغداد فزيد وبغداد ومحمد إلى آخره هذه الفاظ مقيدة لا تدل على معنى شائع في جنسه لا زيد زيد من أرقم معروف الرجل بغداد معروفة ايضا وهكذا إلى آخره اذا هذا هو التعريف اللغوي للمطلق والمقيد سؤال الأصولي هل له اصطلاح خاص في المطلق والمقيد يعني عند الأصول تعريف خاص غير التعريف اللغوي المصنف يقول لا لا الأصولي يكتفي في تعريف المطلق والمقيد بتعريف اللغوي إن قلت تعريف اللغوي يمكن أن ترد عليه الإشكالات هذا التعريف للمطلق والمقيد يمكن تعريف الإطلاق حينما عرفنا الإطلاق وقلنا المطلق ما دل على معنى شائع في جنسه يمكن أن يردع عليه إشتاء الطرد يعني أن هذا التعريف غير طارد وغير جامع غير طارد يمكن أن تدخل فيه أي كلمة أي وغير جامع يمكن أن تخرج منه كلمة البيع مصنف يقول أدري بهذه الأم لكن التعريف مو تعريف حدي مو تعريف حقيقي اذا اردت ان تشكل على تعريف الاشكال انما يكون على التعاريف الحدييه التعاريف الحقيقيه التي تتكون من الجنس والفصل القريبين الحد التام بعد صلاه في المنطق، الحد التام هو الذي يكون تعريفه بالجنس القريب والفصل القريب مثلا اقول الانسان جسمون. جسمون هذا ينسى يشكل عليه جسم هذا غير مرض بالأغبياء يعامل الإنسان جسم الجدار جسم الآخر هذه التعاريف تعاريف نفسيية من باب شرح الاسم. يعني فقط من باب رفع الجهالة عن الإنسان فقط يقصد بهذه التعاريف رفع الجهالة عن طرف المقابل وليس التعاريف حقيقية حدية حتى نأتي ونشمر عن الساعدين ونشكل عليها ما تدعي له هذه الإشكالات وهذا أكثر وإلا الإشكال قد يأتي لكن مما يهضم الخطط أن هذه التعاريف تعاريف شرح الإثم فقط خب إذن الأصولي ليس له اصطلاح خاص في تعريف المطلق والمقيد تعريف الاصول عينه تعريف اللغوي اللغوي عرف المطلق وعرف المقيم لان المطلق ما معنى المطلق ماخوذ من الاطلاق والارسال والشيوع الاطلاق ماخوذ منه قلنا مطلق لانه ماخوذ من الاطلاق مأخوذ من الارثان في الافراد مأخوذ من الشيوع في الافراد جنس شائع بعد والمل والتقييد على عكسه مقابله خوف سؤال العلاقه بين المطلق والمقيد المقيد مقابل يقابل ما نوع التقابل بينهما ما نوع التقابل بين المطلق والمقيد ارانا في المنطق التقابل على اقسام اربعه اما تقابل النقيضين او تقابل الضدين او المتضايفين او الملكه وال فالتقييد يقابل الإطلاق بأي نوع من انواع التقابل تقابل النقيبين احتمال تقابل الضدين احتمال المصنف يقول لا التقابل بينهما تقابل الملكة والعدم خلافا للبعض حيث قال أن التقابل بينهما تقابل النقيبين والبعض تقابل بالدين المصنف يقول الحق والانفاق ان التقابل بين المطلق والمقيد من نوع تقابل الملكه والعدم بل المقصود بالملكه بل المقصود بالعدم طبعا الملكه والعدم امران امران احدهما وجود والاخر عدم لا يجتمعان واضح لا يجتمعان في شيء لكن يمكن أن يرتفع عن شيء ليس من شأنه الملك. جدار لا نقول عنه لا اعمى ولا بطن لا نقول عنه لا أعزب ولا متزوج لان ليس من شأنه ذلك خب ما المقصود بالملكه والعزب قالوا الملكة في تعريفها الملكة اسم يدل على الوصف الذي الملكة اسم يدل على الوصف الذي ينبغي أن يوجد في الشيء الذي له شأنية الوجود لتلك الصفة الملكة اسم يدل على الوقف الذي ينبغي أن يوجد في الشيء الذي له شأنية وجود تلك الصفه مثلا البصر ملك، البصر ملك، يكون في الإنسان وقف يكون في الإنسان، فنقول زيد بصير، مبصر لماذا؟ لأن له شأنية. له شأنه أن يكون مبصّة، أما العدم فهو اسم يدل على خلو الشيء، اسم يدل على خلو الشيء من الوقت الذي ينبغي أن يكون فيه. ينبغي ان يكون فيه في العمى العمى عدم الملك نقول زيف اعمى ليش لانه ملكه البصر ولكن لظروف معينه لانه اعمى طبعا ما اشرط ان تكون له الشانيه الملك والعدم دائما يقيدان بشرط من له الشانيه والا لا يقال للجدار اعمى لان ليس من شأنه ان يفكر حتى يقال عنه اعمى هذا واضح معنى الملك والعدل المصنف يقول التقابل بين الاطلاق والتقييد من هذا القبيل فالاطلاق عدم الملك والتقييد هو الملك لماذا التقييد التقي هو اللفظ الذي التقي هو اللفظ الذي هيد بالقيء هيد رجل عالم هيد بالقيء مع إنسان أن يخلو منه يمكن أن يكون رجل من دون عالم ولا صلاح هو الخلو من مع إنسان أن يكون فيه فمر بالقيء أقول رجل عالم مره قول رجل فاذا قيدت يمكن الاطلاق اذا أطلق يمكن التقييد ايضا فالعلاقه بين الاطلاق والتقييد هي علاقه التقابل من نوع الملكه والعدل هذا راي المسلم الاخلاق عدم الملكه معا والتقييد هو الملكه معا وبسؤال اخر قلتم الاطلاق هو اللفظ الذي سؤال اساسا اللفظ اللفظ يمكن ان يقيد اللفظ يمكن أن يقيد ام لا انتم في التعريف قلتم الاطلاق هو اللفظ الذي هو اللفظ الذي دل لفظ اللفظ يقيد استقيد الاطلاق ليس من اوقات اللفظ قائل المصنف يقول الامر سهل حينما قلنا اللفظ المقيد تقييد كل شيء بحسبه اذا وصف الاطلاق الى اللفظ في الواقع ليس المقصود تقييد اللفظ اذا وصف الاطلاق الى اللفظ فهو وقف له لكن المقيد مو اللفظ المقيد المعنى احنا ما نتكلم ونقصد نفس الالفاظ نحن بهذه الالفاظ التي اخترعناها نريد ان نحضر المعنى فحينما نقول اللفظ لا نقصد باعتباره باب وطريق للمعنى والا حقيقه وواقعا المطلق والمقيد وقصان بالمعنى لا مثله مثلا انا اتطور معنى الإنسان. معنى الانسان هذا المعنى مرتين اتطوره مطلق واخرى اتطوره مقيد كيف مثلا اتطور معنى الانسان في ذهني واتطوره خال من اي قيد لا قوي ولا عريض ولا عالم ولا جاهل ولا أبيض ولا اسمر ولا إلى آخرين أقول جئني إنسان إنسان هكذا هذا يسمى مطلق ومره أخرى اتصور المعنى وأضيف إليه قيد زائد اتصور الإنسان العالم فضيقت دائرة الإنسان يقولون كلما كلما هذه طاعدة كلما كثرت القيود خلقناها سابقا كلما كثرت القيود قل, قل وجود الفرد في الخارج قل وجود أتصور الانسان الإنسان معنى كله ثم أقول الإنسان الأبيض ضيقته ثم أجيل الأبيض وأقول الإنسان الطويل ضيقته وهكذا كلما وضعت قيدا قل وجود الفرد في الخارج. يمكن التقييد التقييد التقييد إلى حد لا يوجد إلا فرد أحيان فكلما كثرت القيود قل وجود الفرد في الخارج التقييد في الواقع ليس للفرد التقييد التقييد التقييد للمعنى وللفرد لكن باعتبار اللفظ قالت وطريق إلى المعنى سنقول اللفظ المطلق والمقيد والا واقعا نحن نقصد المعنى المطلق والمعنى المقيد لأن التقييد والإطلاق من صفات المعاني للألفاء هذه العبارة اتضحت أيضا واضح إلى هنا إذا اتضح هذا نأتي إلى المطلب المهم في المطلق والمقيد يقول المثلث إذا جئنا إلى موارد إلى موارد استعمال المطلق والمقيد مثلا مثلا قد يستعمل المطلق في أسماء الأجناء مثلا اسم الجنس الكتاب اسم الجنس الإنسان اسم الجنس الماء القلم الدفتر الشاي إلى آخرين لأن كلمة الكتاب ما موضوع فقط لهذا موضوع للجن الكتاب هذا من المطلقات وأيضا قد يكون عندنا قد يكون عندنا علم الشخص العلم الشخصي مثل محمد هذا مطلق له مقيد محمد محمد مقيد محمد مقيد علم اسم علم علم شخص أو أقول لا أسامة وأقصد أسامة وأقصد الأسد يسمى أسامة أيضا هذا علم شخص محمد اسم علم شخص بغداد اسم علم شخص وأيضا عندنا المعرّف بلان العهد اقول جاء الرجل ذهب الرجل و اقوى ال فلام العهد معروفا هو الرجل زرت السوق و اقصد سوق معين على فلام العهد هنا خذ العلم, العلم الشخصي مقيد المعرف بلام العهد مقيد خب واسم الجنس مطلق سؤال المقيد مثل العلم الشخصي والمعرف بلام العهد ما يمكن أن يكون مطلق ابدا يعني حكمنا عليه أن يكون مقيد دائما واضح السؤال العلم الشخصي مقيد محمد مقيد والرجل ألف لام العهد مقيد لكن عندما سؤال يخطر بالبال نريد الإجابة عليه المقيد ما يمكن أن يكون مطلق من جانب آخر أو يمكن أن يكون كذلك شيخنا واضح المصنف يقول إذا جئنا إلى ثن الجن فهو مطلق لماذا مطلق لأنه شائع معناه شائع في الجن هذا واضح سبب اطلاقه واضح لكن محمد تعلم شخص مقيد اشتغل خلي مطلق كيف نجعل محمد مطلق وهو مقيد كيف نجعل الرجل مطلق وهو مقيد ها قالوا يمكن أن نجعل المقيّد مطلق باعتبار آخر باعتبار الأحوال باعتبار الأحوال في الواقع المطلق ينقسم إلى قسمين. مطلق باعتبار الشيوع في الجنس هذا واحد ومطلق آخر في الواقع هو مقيد من حيث الأسراب ليس شارع في الجن لكن مطلق من حيث الأحوال من حيث الأحوال يكون مطلق مثلا أنا أقول أكرم محمدا هذا مقيد المقصود محمد معروف محمد ابن علي معروف مقصود محمد. لكن هذا المقيد يمكن أن أجعل منه مطلق مو بلحاظ الأفراد بلحاظ الأفراد عبد محمد لكن بلحاظ الأحوال كيف أقول المتكلم قال أكرم محمد في مقام بيان لم يقل اكرمه جالسا لم يقل اكرمه في الحوزة اكرمه في البيت لم يقيد, لم يقيد حكم الإكرام بحال من الاحوال خب فأنا أستفيد الاطلاق في احوال الاكرم اكرمه وهو في البيت واحد اكرمه وهو في الحوضه وهو في الحرم وهو في الحسينيه فاستفيد الاطلاق بحال الاحوال هذا هم اطلاق اطلاقكم في الواقع مقيد كذلك الرجل ايضا أقول جاءني الرجل جلست مع الرجل رأيت الرجل فبالحاظ الأحوال يمكن أن اجعل المقيد مطلقا فإذا, فإذا سئلنا بعد هذا الدرس المطلق على كم قسم؟ نقول المطلق على قسمين مطلق باعتبار الشيوع في الجنس ومطلق باعتبار الشيوع في الأحوال باعتبار الأحوال بل نقول أكثر من هذا مو فقط المقيد من نجعله منه مطلق بل حتى العام يمكن نحوله إلى مطلق على هذا الكلام حتى العام درسناه انتهينا منه لكن العام أيضا يمكن أن نجعله منه مطلق شلون إذا قال المتكلم تصدق على كل أو على جميع على تمام الفقراء هذا عام لمعر تصدق على كل قلنا بعد كل جميع تمام من الفاظل أمو فهذا عام لكن يمكن نجعل منه أيضا مطلق لأن المتكلم أراد التصدق على كل فقير ولم يقل تصدق على الفقير وهو في البيت تصدق على الفقير الأبيض فقط أو الأسمر فقط لا من هذه الناحية هو الثاقر فنقول من هذه الناحية مطلق مطلح هو عام لكن عام بلحام الافراد عام بلحام الأفراد لكن مطلق بلحام الأحوال فالعام يمكن أن يكون مطلقا أيضا اذا إلى هنا نقول الإخلاق الإخلاق مرة ليكون في الشيوع في الشيوع في الأفراد كاسم الجلد هذا واحد ومره ليكون بلحاظ الأحوال كالعلم الشخصي واحد والمعرّف بألف لام العهد اثنين بل والعام ايضا إذا نظرنا إليه بلحاظ الأحوال فإذا الإطلاق على قسمه إذا كان أفي شيء مواضح أوضحه لكم بعضها سيدنا مواضح ماذا يقول محمد جشمل محمد إبن سلم إذا عرفنا محمد إبن فلان، ابن فلان، نقصد القيد يعني محمد المقيد المعروف هو لا يمكن أن في المطلق فيه لا محمد بن. ابن عبد الله مثلا كده هم أكسوا الآخر تفضل. مطبّق العبارة قال المطلق والمقيد وفيه ست مسائل المسألة الأولى معنى المطلق والمقيد عرف المطلق بانه ما دل على معنى شائع في جنسه ويقابله المقيد التفت ويقابله المقيد اي ما لم يدل على معنى شائع في جنسه وهذا التعريف قديم يعني مو الآن مخترع تعريف قديم بحثوا عنه كثيرا وحثوا عليه عدة مؤاخذات إشكالات قلنا هذا التعريف يمكن أن يقال فيه أنه غير طارق ويمكن يقال غير جامع عدة مؤاخذات يطول شرحها اذكر من ولا واحدة يقول ولا فائدة في ذكرها إذا ولا فائدة في ذكرها لماذا لا فائدة يقول ما دام الغرار من مثل هذا التعريف هو تعريف المعنى الذي وضع له اللفظ لأنه من التعاريف اللفظية فمثلا تسألني تسألني عن الأسد تقول ما الأسد أنا أعرفه متعرف حقيقي ما اقول ذلك الحيوان المفترس البلد. لا ما اقول هكذا لا اقول الاسد لما لك معنى غير واضح لكن سبع عندك واضح فاقول الأسد هو والسبع في الواقع انا ما عرفت هنا انا استبدل لفظ بلفظ اخر فقط تقول من ليس اقول لك الاسد تقول ما ما الفعلانه اقول لك ايضا نبتون يعيش في البراري وفي الواقع لا هذا لأن في البراري مو فقط السعدانة تعيش الشيء كثير هم تعيش لكن من باب اندال لا خذ بلفظ اخر فقط فهو من شرح الاسم ولا مشكل على شرح الاسم اذا اردنا ان نشكل نشكل على التعاريف الحدي الحقيقيه ولا فائده في ذكرها ما دام أن الغرض من مثل هذه التعاريف أو التعريف هو تقريب المعنى الذي وضع له اللافظ لأنه من التعاريف اللفظية خلق سؤال الأصولي له تعريف آخر للمطلق والمقيد غير اللغوي يقول له والظاهر أنه ليس للأصوليين اختلاح خاص في لفظي المطلق والمقية بل هما مستعملان يعني عند الأصولي بما لهما من المعنى في اللغة عند اللغوي فإن المطلقان مأخوذون من الإطلاق والإطلاق ما هو وهو الارسال والشيوخ ويقابله التقييد من أي نوع من التقابل؟ تقابل الملكة وعدم الملكة والملكة التقييد والإطلاق عدم التقييد وقد تقدم في صفحة سبعين مثلا حينما تكلمنا هنا في بحث الأوامر هناك تكلمنا عن الملكة والعدم ايضا غاية الأمر أن إرسال كل شيء أن إرسال كل شيء بحسبه وما يليق به فإذا نسب الإطلاق والتقييد إلى اللافظ كما هو المقصود في المقام فإنما يراد ذلك بحسب ما لللفظ من دلالة على المعنى فالمطلق والمقيد مو في الواقع المعنى لكن باعتبار لا طريق لنا إلى المعنى إلا باللفظ والا في الحقيقة المقيم هو المعنى مهلا فيكونان الإطلاق والتقييد وصفين لللفظ لكن باعتبار المعنى لا لللفظ بما هو لفظه لا بما هو طريقه إلى المعنى ومن موارد استعمال لفظ المطلق نستطيع ان ناخذ صورة تقريبية لمعناه فمثلا عندما نعرف ان العلم الشخصي مثل رأيت محمدا والمعرف بلام العهد الرجل السوق الكتاب الاخر والمعرف بلام العهد لا يسميان مطلقين باحتبار معناهما في الواقع معناهما مقيد محمد معناه مقيد الرجل معناه مقيد لأنه معهود لأنه لا شيوع محمد ما في شيوع معروف محمد من ولا ارساله في شخص معين لا ينبغي أن نظم أنه لا يجوز أن يسمى العلم الشخصي مطلقا هو صحيح علم شخصي صحيح مقيد لكن شير من ذلك أنه لا يمكن نسميه مطلق لا يمكن أن نسميه مطلق فإنه إذا قال الامر اكرم محمدا وعرفنا أن لمحمد أحوال مختلفة فقد يكون في الحوضة وقد يكون في البيت وفي الحرم وفي السوق وفي الزيارة الآخرين مختلفة والمتكلم. <تصفيق> المولى ما قال أكرم محمدا إذا طارف الحوض حتى أقول هذه النحية مقيد من الأحوال أحواله لم تقيد قال وعرفنا أن لمحمدا أحوالا مختلفة وعرفنا أيضا ولم يقيد الحكم بحال من الأحوال إذا عرفنا هذا نستطيع أن نعرف أن لفظ محمد هنا أو هذا الكلام لا أقل بمجموعه أكرم محمد يصح أن نصفه بالإطلاق مع أن محمد علم شخص مقيد نصفه بالإطلاق لماذا؟ نصفه بالإطلاق بلحاظ الأحوال للأفراد بلحاظ الأفراد محمد راح المقيم بلحاظ أحوال محمد وان لم يكن له سيوع باعتبار معناه الموضوع له محمد موضوع لهذا الشخص الشخص المقيد إذن للأعلام الشخصيه والمعرف بلام العهد ايضا رايت الرجل كان يكون بيني وبين السيد عهد معين اقول رايت الرجل وهو يعرف عن الرجل, الرجل المعهود يعني هذا هو مقيد اقول والمعرف بلام العاهد اذن للاعلام الشخصيه والمعرف بلام العاهد إطلاقهم لهما إطلاقهم فلا يختص المطلق بما له معنى شائع في جنسه فقط كفن الجنس ونحو اسم الجنس لا لا بل يمكن ان يكون مطلق بلحاظ الاحوال هذا واضح إذا ما قبلت نقول لك أكثر من هذا أيضا بل حتى العام يمكن أن نجعل منه مطلقا وكذلك عندما نعرف أن العام هذا هذا قسم رابع صار قسم الأول للمطلق اسماء الأجناس مطلقه بيحام الشيوخ والأبسال في الجن هذا واحد قسم الثاني للمطلق العلم الشخصي والقسم الثالث المعرف بالف لام العهد لكن العلم الشخصي والمعرف بالف لام العهد مطلق بلحام الاحوال للافراد اضف إلى, الى معلومات القسم الرابع ايضا وكذلك العام وكذلك عندما نعرف ان العام لا يسمى مطلقا لكن باي لحاظ الافراد يسمى مطلقا فلا ينبغي ان نظن أنه يعني العام لا يجوز أن يسمى مطلقا أجزا لهو عام صحيح لكن يمكن أن يسمى العام مطلق لأننا نعرف أن ذلك يعني العام إنما هو عام انما إنما هو بالنسبة إلى أفراده أما بالنسبة إلى أحوال الأفراد أحوال الأفراد فهو مطلق اما بالنسبه الى احوال افراده غير المفرد فانه لا مضايقه في ان نسميه مسميا نسميه العام أن نسميه مطلقا اذا لا مانع من شمول تعريف المطلق المتقدم شن هو التعريف وهو ما دل على معنى شائع في جنسه لا مانع من شموله للعام أيضا لكن باي حاض للعام باعتبار احواله لا باعتبار أفراده باعتبار الأفراد هو عام أكرم كل عالم أما بلي الاحوال في المطلق وعلى هذا فمعنى المطلق وشيوع اللافظ وسعة اللافظ باعتبار ما له من المعنى بل والأحوال من المعنى اسم الجنس ومن الأحوال الثلاث الباقي باعتبار ما له من المعنى وأحواله, وأحواله ولكن لا على أن يكون ذلك الشيوع مستعملا فيه اللافظ كالشيوع المستفاد من وقوع النكره في سياق النفي درسنا في العام اذا وقعت النكره في سياق النفي تدل على لا رجل في الدار واضح بعد وان كان الكلام عاما لا مطلقا لا رجل بالحاض الافراد لا رجل في الدار بالحاض الافراد اذا نظرنا الى رجل بالحاض الافراد يصير عام لكن بلحاظ الأحوال يصير مطلقا وصلى الله على محمد وعالد